بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم هذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسن أن لن نقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبدا أحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتا وهدينا من مجدين فلقتك من عقبه وما أدراك من عقبه فاتكر طبه أو إطعام في اليوم يتنا من ذا مقربة أو يسكنا من ذا مأفربة ثم <تصفيق> كانون الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحلة أولئك أصحاب الممنة والذين كفروا صَاحُ الْمَشْهَمَةِ عَلَيْهِ مَا هُوَ